تَلاَ مَا هَذَا الْقُرْآنُ وَلَوْ سَلَّسْنَا كُلَّ فَحْرٍ فَتَرَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ العبيد إليني والغر يرسى وما تفضل من الزمار تفضل من أجمال وما أحمل منه الرزا ولا قضع وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ قَبْلَ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَا رَبِّ دَاوِ سُقْمِي وَاشْفِنِي وَارْحَمْنِي وَلَنْ أَذْقَ رَحْمَةً ذا و من ما ينذذ و الرسلا من الذي تكفوا اعوذ ان قتل يوم الدين عادوا قومي وانعث سيرحوا فجاءني دعاء العظيم قل أبعيت بلك فمن علم إلا أنك فقط من ذي من أضل من أضل بهم وفي شقاص بعيد سنرين عياتنا فلا. أَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يجد الا منه في اليتيم اليتيم الله شيء في